وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسرا انما مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فانما مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب صَدْإلى ربك فارغب